الجنة خلنا الله إياكم إياها هي دار الخلط التي وعدها الله جل وعلا عباده يقبلون عليها بعد الفراغ من الحساب وأنفسهم تكاد تتقطع شوقا أن يدخلوها لما؟ لأنهم مضت عليهم دهور كانوا فيها في الدنيا يعدون بدخول الجنة فأحدهم يصوم حتى إذا أجهده العطش وأنهكه الجوع ووسوس له الشيطان أن يطعم تذكر أن هذا ينسى إذا دخل الجنة وأحدهم يقوم يترك فراشا وثيرا وزوجة وضيئة ثم يتخط به قدماه إلى المسجد وكلما وسوس له الشيطان قال ينتهي هذا إذا دخلنا الجنة يمرض أحدهم فيشتد الألم ويعظم الكرم فيقول سيذهب هذا العناء وينتهي هذا السقم إذا دخلنا الجنة فإذا رأوها عظم فرحهم فيقبلون عليها لكنهم يجدونها قد أغلقت أبوابها فيعمدون إلى كبير القوم أبوهم آدم يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرأ باب الجنة فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد فيقول الخازن أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك فيفتح فيدخلونها قبل أن يدخلوها يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا فإذا دخلوها وطأوا أرضها قالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشأ فإذا استقروا فيها ألهموا التسبيح وحمد الله كما يلهمون النفس في الدنيا قال ربنا عنهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لو لم تكن الجنة ذات شأن لما وعدها الله جل وعلا عباده فالعظيم لا يعد إلا بعظيم قد يقول قائل إن الحديث عن الجنة مكرور ماذا سيقول زيد أو عمر إذا ارتقى منظرا وتحدث عن الجنة وهل وعد الله جل وعلا أولياءه وعباده إلا بالجنة قال الله جل وعلا كان على ربك وعدا مسؤولا أي وعدا يسأله عباده إياه والنبي صلى الله عليه وسلم مرت بأصحابه لأواء ونكباء فكان يعزيهم بالجنة مر على آل ياسر وهم يعذبون قال صبرا فإن موعدكم الجنة وهدي له حريب تعجب الصحابة منه قال لمنادير سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا قطعت يد جعفر في المعركة قال إن الله أبدل جعفرا بجناحين له في الجنة. مات إبراهيم وهو رضيع ابنه قال إن له مرضا في الجنة. سئل عن أطفال المسلمين الذين يموتون صغارا قبل الحلم قالهم في جبال على الجنة في كفالة أبيهم إبراهيم وسارة. فكلما حل كرب أو نزل بلاء عز النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بدخول الجنة فلا يوجد مطلوب أعظم من الجنة على أنه ينبغي أن يعلم أن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله فمن رزق كثرة ذكر ربي في الدنيا رجيا أن يؤتى عفوه في الجنة في الآخرة ومن رزق العفو في الجنة دخل الجنة ومن دخل الجنة من الله عليه بأنه يعطى العطاء العظيم لرؤية وجه ربنا الكريم قد يقول قائم ما السبيل إلى تحقيق ذلك كله عملا وخاتمة وعفوا وجنة هو لا سبيل إلا برحمة الله لن تصل حتى تعتقد أولا في قلبك أنك لن تصل إلا بالله لكن من ظن أنه سيصل بغير الله فقد وهم وهما عظيما ومن ظن أن قوته أو علمه أو فصاحته أو قراءته أو شيخه أو بلاغته ستصل به إلى مقصوده هذا عبد لم يعرف قدرة ربه بعد لن يصل أحد إلا بإرادة الله جل وعلا وفضله ورحمته قال ربنا يهدي الله لنوره من يشاء